ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد را من ايات ربي الكبرى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها مَيْتُمُهَا انْتُم وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِذْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تهوى الأنفس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 ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة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 وَاَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى